أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم, بشراكم اليوم جنات تجري الأنهار طالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعون رأكم فلمسونه فضرب بينهم فضرب بينهم بسور له باب باطله فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم, وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى ثم لا يؤخذ منكم فريه ولا من الذين كفروا ماواكم هي مولاكم وبئس المصير ألم يان للذين قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثيرهم هم فاتقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقين ق دقات وأق رظ الله قضًا حسسن يضاب له